তৌ সি مَا ইল ইমূ পালুয় শুয়াই وَإِنَّا রো ইলন রক্ষ ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعديد قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراء إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب من يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب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 ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما Quan Perrà